الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم لكم هذه المدة الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثان أحوى والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى في صحبة أنفاسي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم نستمتع برفقته صلى الله عليه وسلم فاتتنا صحبة نفسه فعلينا ألا تفوتنا صحبة أنفاسه العطرة فهي باقية بيننا سنة مطهرة وأحاديث شريفة وسيرة مكملة إن البشرية لا تفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها إذ إنه رغم أممته استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إذا توصلنا إلى قمته شبرك النمساوي ومع هذه السيرة سنقف مع جانب من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم فقط سنسلط الضوء على هذه الخصلة وعلى هذا الجانب عن حيائه صلى الله عليه وسلم الحياء خلق نفساني نبيل يدفع لفعل مكارم الأخلاق وينهى عن سفسافها وقبيحها اربع من سنن المرسلين الحياء والنكاح والتعطر والسواك كما قال صلى الله عليه وسلم حياؤه صلى الله عليه وسلم عجيب وصفه القرآن ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق قاعدين معه الصحابة بعد ما تزوج وهو دار يخلو بزوجته وهم دايريت والناس معاو والحكايه طالت من ادبه ما أشعرهم انهم دايرون ما في ناس وشو ناشف يقولون اسمعوا اتعشيتوا اي بالله ورونا عرض كتابكم يا اخواننا قاع الساكت ونبي وقائد وصارم ما شوفوا كده صارم شديد لكنه عنده حياء عجيب هذا هو الحياء خلق نفساني يعتلج في الصدر أقرب معنى اقربه للناس يقول لك ده حساس فلان ده حساس إحساسه عالي كان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين أشد حياء من العذراء في خدرها حكيب العروس وهي عروس جديد راسها ده بترفعه من الوطى طبعا أعذروني ده كان زمان حس طبعا اختلط الحابل بالنابل لكن الزمان العروس اصلا أيام عرس الأولى ما بترفع راسها حتى مع النسوان بتكون مدنجر أو في أيام زواجها الأول هو أشد حياء منها في طيلة حياته عجيب قالت عيشة رضو عنها من علامات حيائه إذا كره شيء ظهر ذلك على وجهه لكنه حياء موزون لا يمنع من إقامة الحدود ولا الجهاد ولا مواجهة الجمهور ولا تعني في الظالم وللقصاص القصاص ولا بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك أرسى دعائم الحياء بقوله الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير والحياء من الإيمان إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وإني أريد من خلال خلق الحياء أن أعالج إشكالات واقعية موجودة عندنا أين حياء البنات؟ أين أدبهن؟ الذي كانت عائشة تقول فيه سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالحياء المرأة حياء والرجل كرم لا يوجد شيء يعيب الرجل كالبخل ولا يوجد شيء يعيب المرأة كالجرأة والحياء كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرح أحاديث الحياء قال الحياء ممزوج بين الجبن يعني كفة ونعجبن يعني يخليك انسان يعني مؤدب شديد ولذلك من حيائه صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا بذيئا ولا سخابا بالأسواق ولكنه كان كثير الحياء شديد الحياء يظهر الحياء عليه دخل الرجل وفيه شيء يعني لابس شيء معصفر أو فيه ريح ما حقه رجال حقه نسوان لما خرج قال أخبروه أن هذا لا يليق ما كان بواجه زول في وشه إلا فيما يقتضي الحسم والحزم لذلك كان صلى الله عليه وسلم صاحب حياء موزون وسائر اخلاقه كذلك صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وقال ذلك لما وجد رجل من الأنصار يؤنف أخاه في الحياة يعني قال لي أخي أنت بتستحي لحد ما ضيعت حقك يا أخي فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان اي والله فإن الحياء من الإيمان هل من الحياء ونحن في هذا الشهر الكريم التعري وفي غيره هل هذا من الحياء هل من الحياء أن ترى شاب وشاب في الطريق بصورة حميمية مع بعضهم البعض هل, هذا من, الحياء؟ هل من الحياء أن تأكل المرأة في الطريق هل من الحياء القهقه والضحك في الطرقات بأصوات عالية أو جلوس الشباب في الأحياء بالقرب من البيوت والأسر وهم يضحكون بأعلى أصوات مهيقهون هل هذا من الحياء أين الحياء يا أمة من أرسى دعائم الحياء يا أمة رسولها علم البشرية الحياء حياء فيه حياء الكرم حياء العفة حياء الأدب الحياء بكل المعاني العظيمة والقيم الجليلة المطلوب منا أن نتخلق بهذا الخلق وأن نعيش حياءه صلى الله عليه وسلم حقيقة المرأة تحتاج إلى حياء إذا خرجت إذا تكلمت الرجال يحتاجون إلى الحياء يعني ممكن تجد رجل يجيب في الشارع بثياب عجيبة في المقابر ممكن تلقى شباب لابسين البنطلون القاصنه يعني لحد الرقبة ده في المقابر يحوموا به ويجيب الجوامع يا ناس الحياء وين انتم الحياء ده مهم نحن أمة من علم الناس الحياء كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع رأسه ودائما يطاطئ رأسه حياء شوف أفضل موقف فيه حياء دخل صلى الله عليه وسلم مكة ظافرا منتصرا ولكنه عثنونه إلى صدره لحيه في صدره دخل وقد ذل نفسه لله وأخضع نفسه لجناب الله الحياء علينا أن نتخلق به جميعا وأن نعلم أنه من الإيمان الحياء خلق يبعث على اجتناب القبحي ويمنع من التقصير في حق ذي الحق أسأل الله تعالى بأسماء الحسن وصفاته العلى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا وعنكم سيء الأخلاق فإنه لا يصرف وعنا سيئها إلا هو وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم